شُكْرًا إِنَّا نخاف من ربنا رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا تَجْرِي نَهَرٌ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا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 مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 123-وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق 125-وحلوا أساور من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم و كان سعيكم مشكورة إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلة تصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة و